ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله إلى آخره يا أهل الكتاب مثل هذه الصيغة دائما المراد بها اليهود والنصارى لكن أحيانا قد يراد من اليهود لوحدهم أو النصارى لوحدهم ما الذي يوضح ذلك السياق فهنا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب الجمهور العلماء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله المراد النصارى في هذه الآية. لماذا سياق الآية وأيضا آخر الآية لا تقول ثلاثة ومن قال إن الله ثالث ثلاثة النصارى؟ فهذا القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء أن المراد بهذه الآية النصارى. بعض العلماء قال المراد بها النصارى واليهود وجه ذلك ما وجه ذلك؟ مع أن اليهود هل غلوا في عيسى؟ لا هل قالوا إن عيسى ابن الله؟ لا وإنما قال غلوا أن الغلو <تصفيق> أن الغلو يطلق يطلق كما هو الإطراء في الزيادة وأيضا يطلق على التنقص فمن هذا الباب المراد أهل الكتاب اليهود والنصرى النصرى غلو وقالوا ابن الله ثالث ثلاثة واليهود قالوا ابن زانية إذن غلو أو ما غلو غلو وهذا ما قرره القرطبي رحمه الله وذلك قال يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضا واعتمده القرطبي وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط التفريط والإفراط سواء الذين غلوا زيادة كالنصارى ويدخلون في الآية من بابي يعني هم ويدخل في ذلك اليهود لأنهم غلوا في عيسى قالوا ماذا ابن, ابن زانية اليهود اليهود قالوا ابنه زانية نعم لكن الجمهور المراد بها النصارى فقد غلوا غلوا في عيسى والغلو الإطراء والمدح الزائد أو مجاوزة الحد في ماذا في الإطراء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا حتى حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه بل غلو في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه صحيحا وكذبا قال الله تعالى في آيات أخرى وقالت النصارى المسيح ابن الله قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا, لا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تفتر على الله وتجعل له صاحبة وولد. تعال الله عن ذلك علوا كبيرا فلا إله إلا هو ولا رب سواه فلما نهى عن الغلو أرشد إلى الصواب ما هو الصواب إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إلى آخره هذا هو الصواب في عقيدة عيسى بن مريم إنما المسيح سبق لنا في دروس ماضية لماذا سمي عيسى بالمسيح لأنه ما مسح ذعاها الا بارئ على القول الراجعة عيسى ابن مريم لماذا نسب لامه لانه من ام بلا اب وذكرنا في درس ماضي لماذا دائما ينسب لامه ليعلم الناس انه مخلوق وانه ليس رب وانه ابن مريم انما المسيح عيسى ابن مريم اي انما هو عبد من عباد الله خلق من خلقه رسول الله ورسول من رسله فهو رسول من رسول الله عز وجل، بل هو من أفضل الرسل، من أول العزم من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن, ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ما منهم ميثاقا غليظا. هذه العقيدة ولكن ذلك جاء في الصيحي من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من اي أبواب الجنة الثمانية وكلمته القاه إلى مريم كلمته كلمة من؟ كلمة الله عز وجل خلقه وخلقه بكلمته تعالى كن من غير واسطة ابن ولا نطفة كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذه الجملة ظل فيها النصارى عليهم لعائن الله المتابعة ماذا قالوا روح منه تبعيضية أي عيسى بعض من من الله عز وجل وهكذا يتبعون المتشابه ويتركون المحكم هناك آيات كثيرات محكمات بل عيسى أول مناطق قال اني عبد الله ايات كثيرة عبد الله إن هو إلا عبد أن عمنا عليه إن مثل عيسى كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال ومع ذلك يأتون للمتشابه وذور. وذكرنا لكم قاعدة أن من علامة سيغي القلب يتبع المتشابه دائما من علامة سيغي القلب ومن علامات الهوى أن يتبع المتشابه كما موجود بالقنوات والجرائد وغيرها يأتون للمتشابه ويبدون بل للأسف في هذا الزمان الأصل ما الذي ينتشر المحكمات للأسف ما الذي انتشر المتشابهات أصبحت المتشابهات بسبب القنوات وانفتاح الناس والناس يشاهدون القنوات وغيرها أصبحت المتشابهات موجودة عند الناس فصار في زعزعة عند الناس لأن هذا المتشابه قد لا يفهمه كثير من الناس فيقع في القلب الشبه الطافة تبقى في القلب العامي ما يدري يسمع حديث يظن أنه ليس في الباب إلا هذا الحديث فيبدأ يسأل يا شيخ ما ما الجواب عن هذا الحديث يا شيخ ما الجواب عن هذا الحديث أحيانا يفهم الإجابة وأحيانا يفهم والله المستعان وهذا يعني الناس هم استقبلوا بأنفسهم هم استقبلوها بأنفسهم ويبحثون عنها حتى وقعت الفتنة في القلوب وروح منه المعنى أي روح من الأرواح التي خلقها الله فمن ليست تبعضية وإن من الابتداء من أثر نفخة جبريل في مريم حيث حملت بتلك النفخة بعيسى وإنما أضيف إلى الله تشريفا وتكريما كقول ناقة الله وطهر بيتها يقول ابن كثير رحمه الله أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذنه تعالى فكان عيسى بإذن الله وصار تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع مخلوق لله ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما هو ناي عن الكلمة التي قال بها كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل وروح منه وما يدل على أن منه ليست تبعيضية قول الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ما معنى جميعا منه اي خلق من خلقه حتى النصارى ما تقول ان السماوات جزء من الله هل النصارى تقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جزء من الله لا وانما خلق من خلق الله عز وجل نعم وروح منه يقول بعض العلماء وروح منه في ثلاث تقوال قيل سمي بذلك لأنه روح من الأرواح أضافه الله نفسي تشريفا كما سبق وقيل سمي روحا لأنه يحيى به الناس كما يحيو يحيون بالأرواح وقيل سمي بذلك لنفخ جبريل عليه السلام لأنه كان ينفخ فيه الروح بإذن الله والنفخ يسمى في اللغة روحا فكان عن النفخ فسمي به فامنوا به فامنوا بالله أي وحدوا بأنه إله واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله فآمنوا بالله ورسله أي صدقوا بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لماذا قال هذا الكلام؟ لأن عيسى كذبته من اليهود ورفعتهم من النصارى فيجب الإمام بجميع الرسل وأن أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وليس لهم شيء من حق الربوبية وإنما هم رسل عبيد من العبيد وخلق من خلق الله ولا تقول ثلاثة أي لا تجعل عيسى مع أمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علوا كبير كما قال في المائدة قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولا تقول ثلاثة انته خيرا لكم أي انته عن ماذا عن التشريك والتفريث. عن التشريك والتثريث يكون خيرا لكم إنما الله إله واحد لا, لا شريك له كما جاء في آيات كثيرة قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى وما من إله إلا إله واحد وقال تعالى قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وقال تعالى وما أمر إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشتكون سبحانه أن يكون له ولد التسبيح التنزيه والتقديس تنزيه الله أن يكون له ولد يعني ينزه الله عز وجل أن يكون له ولد كما قال تعالى وقال اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها لان يتخذ الله عز وجل ولد وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم فخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وقال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني وقال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه كل هذا تنزيه الله عز وجل الغني الكامل ان يتخذ ولدا فنسئتي لماذا فالله عز وجل منزه عن الولد لامور اولا لانه مالك كل شيء بدليل الايه اللي بعدها له ما في السماوات وما في الارض سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض نعم ثانيا انه ليس له زوجة والابن انما يكون غالبا من الزوجة قال تعالى في سورة الانعام ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ثالثا أن الولد إنما يكون لمن يحتاج البقاء أي بقاء النوع باستمرار النسل والرب سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى ذلك لأنه الحي الذي لا يموت رابعا أنما أن الابن إنما يحتاج إليه للمساعدة يساعد من والده ويعينه على شؤون الحياة وأمر الحياة والله تعالى غني عن ذلك وأشار إليه بقوله سبحانه هو الغني فالغني هل يحتاج إلى ابن لا سبحانه وتعالى وإذلك قال بعدها له ما في السماوات وما في فرط أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد وكفى بالله وكيلا أي كافيا في تدبير مخلوقاته وحفظها فلا حاجة إلى صاحبه ولا ولد ولا معين. وقيل معناه كفيلا لأوليائه. وقيل المعنى يأكل الخلق إليه أمورهم. فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. من فاض الآية تحريم الغلو في الدين. من فاض الآية يجب أن ينزل كل إنسان منزلته. فعيسى عبد الله ورسوله ليس له شيء من حقوق الربوية والألوهية إثبات رسالة عيسى تحريم القول على الله بغير الحق إثبات أن عيسى من أم بلا أب أن عيسى من جملة الأرواح التي خلقها الله وجوب الإيمان بالله وجوب الإيمان بجميع الرسل تحريم التثليث. وجوب توحيد الله بالألوهية تنزيه الله أن يكون له ولد وجوب تنزيه الله عن كل نقص وعيب كمال الله فالله عز وجل لم يتخذ ولدا لكماله لكمال غنى سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى ليستنكف لي المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جورهم إلى آخره. ليس تنكِف المسيح أن يكون عبدا لله. يقول تعالى ردا على النصارى في مزاعمهم الباطلة ليس تنكِف المسيح أن يكون عبدا لله. أي لن يأنف ويستكبر هذا الذي زعمتم أنه إله أن يكون ماذا عبدا لله عز وجل. بل أول كلمة نطق بها إني عبد الله. بل إن الأنبياء يتشرفون. بالعبودية بل إن الله عز وجل وصف نبيه بالعبودية في أعلى, في أعلى المقامات في أعلى المقامات كما مر معنا في صورة البقرة وعلي عمران سبحان الذي أسرى بعبده لما قام عبد الله يدعوه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا والاستنكاف التكبر مع الألفة ولا للملائكة المقربون أي لا يستنكفون أيضا أن يكونوا عبيدا لله عز وجل وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع الذل فالعبادة تطلق على معنيين حدّهما التعبد يعني التذلل لله وتطلق على المتعبد به مثل الصلاة والصيام ومعناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة القلبية والجوارحية فهذا فيه دليل على وجوب عبادة الله عز وجل حتى أن الأنبياء وهم الأنبياء أعلى الناس مقاما متى يكون أعلى بل هم أعظم الناس عبودية لله الزوج أفلو حب أن أكون عبدا شكورا وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأتقاكم أنا قال تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى بل فاعبد وكن من الشاكرين وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت بل امر الله بعبادته حتى ماذا حتى الموت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله خلق البشرية من أجل العبادة وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون بل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله يجتنبوا الطاغوت طيب قال ابن كثير إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله لماذا الملائكة وعيسى عيسى واضح لأن النصارى اتخذته إله لماذا ذكر بعد عيسى الملائكة لأنهم ايضا عبدوا من دون الله فأخبر الله أن هؤلاء الذين تعبدونهم هم يتشرفون بماذا بالتقرب إلى الله وبالعبودية لله تبارك وتعالى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 فيجازي كلا بعمل يقول البغوي رحمه الله الاستنكاف هو التكبر مع الانفه والاستكبار هو العلو والتكبر من غير انفه فقال الله تعالى فاما الذين امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لو قال الذين امنوا ولم يذكروا وعملوا الصالحات تشمل الايمان الكامل تشمل القلب والجوارح فاذا ذكر مع الايمان الاعمال الصالحات يكون الايمان بالقلب والعمل الصالحات الجوارح آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات وسبق لنا وتكلمنا عن هذا وأن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين وهو الإخلاص والمتابعة وسبق لنا قول السعدي لماذا وصفت أعمال الخير بالصالحات لأنه بها يصلح أحوال حال العبد وتصلح أموره في دينه ودنياه فإن لسيدة آمن وقنع واطمأن وتعلق قلبه بالله فإن يصلح حاله أولا فإن أكثر الخلق يصلح حالهم لماذا؟ لأنهم لم يقتنعوا وينظروا لمن هم أعلى منهم ويطلبون المزيد فلذلك يتعبون نفسيا ولذلك قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فانحينه حياة طيبة وإذا جاء في تفسيري عن بعض السلف ها لا حياة طيبة القناعة جاء عن بعض السلف فانحينه حياة طيبة القناعة والرضاء وعمل الصالحات ودائما إذا ذكر الله عز وجل الأعمال يقول الصالحات لماذا؟ لأن ليس كل عمل مقبول وإنما يقبل العمل الصالح وأنتم ترون الآن أعمال صالحة في الظاهر هي في الواقع إما الرياء أو الهدف منها مثلا المدح أو الثناء أو الدنيا أو, غي أو المال أو غيرها فلا بد أن يكون العمل صالحا فيجتهد الإنسان أن يكون العمل خالصا لله متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيوفيهم أجورهم أن يعطيهم ثوابهم كاملة ويزيدهم من فضله كما سبق ما أماله في حديث من ابن عباس الحسنات السيئات يوفيهم أهل الإيمان ويزيدهم من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى كما قال تعالى من جاء بالحسنة فلاه عشر أمثالها جاء في القرآن قال تعالى مثل الذين ينفقون أمالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب إلى الحديث ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل يزيد من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنوا عن طاعة الله وتكبروا فيعذبهم عذابا أليما عذابا حسيا ومعنويا او فقط حسيا حسيا ومعنويا في النار ماذا تقول لهم الخزنه الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم أيت ربكم كلما نضج جلودهم بدلناهم جلوداً غيره ايضا من العذاب الحس المعنوي من العذاب المعنوي انهم يطلعون على من على الجنه فيعذبون حسياً ومعنويا وقد جاءت آيات كثيرة في وصف عذاب الكفار ذكرناها في غير موضع قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يوم القيامة لا يجدون من يتولاهم يتولى أمورهم ولا من ينصرهم لا شفيع ولا قريب ولا بعيد الناس كل الناس يفر من من من أقرب الناس يفر من أمه وأبيه وصحبتي وأخيه فكيف في المجرم والمحارب لله عز وجل من فوائد الآيات أن المسيح لن يستنكف أن يكون عبدا لله من فوائد الآيات إن أعظم ما يتشرف بالإنسان أن يكون عبدا لله من فوائد الآيات وجوب عبادة الله من فوائد الآيات وعيد وتهديد من استنكف عن عبادة الله من فوائد الآيات فضيلة الإيمان والعمل الصالح من فوائد الآيات ينبغي الحرص على أن يكون العمل صالحا من فوائد الآيات يشترط لقبول العمل الإيمان ولا لا لا يدمن الإيمان لذكر الإيمان قبل العمل الصالح فأما الذين آمنوا وعملوا ومن عرف العمل يقبل بثلاث شروط الإيمان والإخلاص والمتابعة عظم رحمة الله وفضل حيث يزيد في إجور الأعمال الصالحة ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله إلى آخره يا أيها الناس خطاب لجميع الناس قد جاءكم برهان من ربكم البرهان هنا محمد صلى الله عليه وسلم نسمع لكلام أهل العلم ولماذا سمي برهان قال الخازن قد جاءكم برهان من ربكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من البينات من ربه وإنما سماه برهانا لما معه من المعجزات الباهرات التي تشهد بصدقه ولأن للبرهان دليل على إقامة الحق وإيصال الباطل والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك ولأنه تعالى جعله حجة قاطعة قطع به عذر جميع الخلائق واضح الكلام جاءكم برهان من هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سمي برهان لأن معه من الآيات قطع به عذر من الناس معه من الآيات والمعجزات التي تدل على ماذا على صدقه البغوي قال البغوي رحمه الله قد جاءكم برهان من ربكم يعني محمدا هذا قول أكثر المفسرين وقيل القرآن قال الرازي والبرهان هو محمد وإنما سمي برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل نفس استغيير بالاسلوب ولا نفس الكلام دائما الكلام يكون نفس واحد لكن هذا بأسلوب وهذا بأسلوب محمد جاء ل برهان وإقامة الأدلة على توحيد الله عز وجل فصار برهانا وانزلنا إليكم نورا مبينا ما المراد دليل وانزلنا وانزلنا فالمراد هنا القرآن وانزلنا إليكم نورا مبينا ثم سيعت بالفوائد فيها علو الله وأن القرآن منزل غير مخلوق وانزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن ونسمع لكلام العلم وإن كان معناه واحد لكن تغيير في الأسلوب لماذا سمي القرآن نور قال الرازي يقول ابن عاشور أما النور فهو القرآن لقوله وأنزلنا قال الرازي والنور المبين هو القرآن وسماه نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب قال القرطبي النور المنزل هو القرآن عن الحسن وسماه نورا لأن به تتبين الأحكام ويهتدى به من الضلالة فهو نور مبين أي واضح مبين قال الخازن وإنما سماه نورا لأن به تتبين الأحكام كما تتبين الأشياء بالنور بعد الظلام ولأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب فسماه نوراً لهذا المعنى قال الشنقيطي رحمه الله المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل. قال ابن الجوزي وإنما سماه نورا لأن الأحكام تتبين به بيان الأشياء بالنور إلى آخره. يعني كلام أيضا الشوكاني وسماه نورا لأنه يهتدى به من ظلمة الظلم. وكما قال الله تعالى في آية أخرى وكذلك أُوحينا إليك روحا من أمرنا. سمه ماذا؟ روحا بحياة؟ الروح. به حياة الروح ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم وقال تعالى فآمن بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قال ابن كثير وقد سمى الله تعالى الوحي الذي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب كلام جميل فالقرآن نور حياة لكن أين الناس الآن وأنزلنا إليكم نور مبينا. فأما الذين آمنوا بالله سبق بما يجب الإيمان به واتصموا به. به. قولا. القول الأول. بالقرآن. لماذا؟ لأنه أقرب مذكور. الظهر هذا اختير بن جرير. واتصموا به. وقيل الله عز وجل توكلوا عليه. تلاحظون في الحلال في التفسير إنه لا ما فيك لكن باب توضيح فقيل اعتصموا بها اي بالقران تمسكوا بالكتاب المنير لان السياق فيه وقيل اعتصموا وتوكلوا على الله فسيدخلهم في رحمه منه وفضل اي يرحمهم فيدخلهم في رحمه منه ما المراد بالرحمه الصفه او المخلوقه, المخلوقة الجنه لقوله في رحمه والصفه لا يمكن ان يقول في رحمة فما هي الرحمة المخلوقة هذه الجنة من يعطينا الدليل أنت رحمتي قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء نعم فالمراد بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة هي الجنة نعم كما في الحديث فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فدخول الجنة برحمة الله وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما أي طريقا واضحا قصدا لعوجاجة فيه والانحراف قال ابن كثير وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات من فوائد الآية والآيات أن القرآن نازل لجميع الخلق أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالبرهان والايات تدل على صدقه على توحيد الله عز وجل إثبات الربوبية العامة لله تبارك وتعالى برهان من ربكم إثبات علو الله عز وجل أن القرآن منزل غير مخلوق الثناء على القرآن وجه أنزلنا إليكم نورا نورا ثناء الله فهو نور طيب إذا أثنى الله على القرآن ما المطلوب منا؟ ما الواجب علينا؟ نتمسك به نور نور تستضيع به نور عظيم تتمسك به هداية وتثبيت وإذلك من علامات اليقين ومن علامات الثبات قراءة القرآن أصلا فقط قراءة القرآن قراءة قراءة النور وإن كان الأصل ماذا؟ التطبيق والعمل والعمل بمنهاجه وإذلك الناس حينما تركوا القرآن وصيبوا بما ترون من الأمراض القلبية وغيرها من فؤاد الآيات فضل الإيمان بالله والاعتصام به لأنه قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصم به فسيدخلهم في رحمة منه وفيها أن الإيمان والاعتصام سبب لدخول الجنان وفيها عظم رحمة الله عز وجل وأن من آمن واعتصم هداه الله للصراط المستقيم وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه الله تبارك وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد